فرِّمَ <حرمت> تعَلَْكُ أَُّهَا تُكُم وَبَنَااتكُم وَأَخَواتُكُمْ وَأََّ تُكُم وَخَااتُكُمْ وَبَناتُِأَخيِ وَبَناتُ الْ الأُخْت وَبَناتُ الْ الأآخيِ وَبَناتُ الأُخْتِ الأخ وََّهَا تُكُمُ اللات أَربَعنَكُمْ مِنَ الرَّبَ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعةِ وَأَُّهَا تُنِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَِّي فِي ي حُجُورِكُْ مِنْ النِسَائِكُمْ وَرَبَائِبكُمُ الَِّي فِي حُجُورِكُمْ مِن النِسَائِكُم الَّ دَخَلْلتُم